أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضها.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 لِكَي وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تاللهِ لَقَد عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنان موسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات يا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ مَالُوا يَشْرِقُ فَقَدْ سَرَقَهُ خُلُهُمْ مِنْ قَبْل فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ أَلَمْ أنتم شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّا أبى شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه لنا راك من المحسوس. قال: ما الله أن أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إن إذا, لظالمون إنا إذا لظالمون لما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل, ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 اسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا ان هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عيناه مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما نشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يا بني يذهبوا فتحسسو فتحسسوني وشوف وأخيه ولا تئسوا من روح الله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 فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه هل ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا ان انك لانت يوسف قال انا يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قادما مَنْ الله علينا من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي, هذا. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين